أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق آه. آه. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاقبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استصعنا أهلها فأبوا أن يضيبوهما فوجدا فيها جزارا يريد أن ينقض تقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملكون وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقوا مع طغيانا وقفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان له من يتيمن في المدينة وكان تحته وكان تحته كان ذو لهما وكان أبوهما صالحة فأراد أن فأراد ربك أن يبلغه شدهما ويستخرجه كان ذو ما من ربه وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا أعوذ بالله من الشيطان الجيب الله الرحمن الرحيم وقبل الآن يا عاشد كان نعاوى آياتا فضلعتني شنات سورة الكافي كامدها قال سبحانه ألا وحوي قال ألم أقول لك إنك لن تصدع معي صبرا عن كسود الحجرية ولي نبي الله موسى يخضر وستدى اللوبة هي نايمة لكن ولي إلهي بوها كسود من كسود الحجرية قال خضر الحجر ألم أقول ميانا بيه لك هرين ميانا كبير عدداني ونقول إن لهم إنك ولن تصدع ما أودد ومكرت معي أنك لسعد كيغا صبرا صبر ومكرت إنه لسعد طبقه ما وحن صمينا قال nabilaay mooyseudu in saa'id to ka hadaan ku waydiyo aan shan haysay kaadha su'aashan qaddan tan hadda aan ku waydiyo su'aal ka dambeysaa tan shay ku waydiyo aan ku dhawsan xado samayso falaa to saaxibni hayra raxiibno iga iskareebu qad balagto waj gaartay min la mar dambe oo وادي شكت وثار ديقو دكتي مارك ديتا ان دمي هريم فانطرقا ويتفجان حاسا الطيا الا يغفجان اهل قريهن مغاله اهل جهه دد مغاله دغان استضعموا وينتوي ديستين اهل ها ددكي قريه ددغانه فابو دد فيها مجال لحد الجدار الجريء يريد الدون يأني يقضي هنا الدمو جري السيد عليه قتام كون أخره أي مجال فاركن فقامه خدر بتوسيخ خدر بجريه قال النبي لا يموت بتوسيخ لو شيء تحضض دون لا تخت توقف عن عليه جريج إيوه سمان تسعمية سيد أجر أجر توقف عن الحي مركه بدك سامكو سامي احسان لو سامي ما او قال خالد هذا ثاني وقت ثاني فراق بيني وبديري وقوتي اني لي يادق انت استغلهن ونصاروا قلاهن اللي هو المرض بده يحكوي دي السؤال شنو هو خلاص ماكه واحد صبح عليه صلى الله عليه لا يروي قال في سكري ردي جلي اما هو مر بكه ورامي الى ان موسى هدو دين لها إله والناس يواد لها قصاد صلى الله عليه وسلم صفر لها او سعشر كد لها لأن هرايبو يمر من هذا السعشر أدم كسر سعرا ونكرت سقي مر هذا مركن سك دين لها شبه سقي له إله والناس لها هذا كني وخطي هي مكان كني شراب بيني وآنقة حيرة كرات سقي بيني كعذب madam oo qasayna marka sidaa ku kala tagayna wixii aad igu inkirta oo dhammaanka ah waranaysa una bioga wan qowr ma shay fasirki lam ta sadac aadan aawudin allee shayga sabra waxyaali adigu sabri oo dhan oo oo sidoo ee uu inkirsan oo ay iga وقو قرعينا ياريوش لمن قوف السريع قال هذا فراق بينه وبين صونبي وانكا والرمل ما شيء فسركي شيء جالس ولم تصدق عليه تشي الصبر وحالي أني وصلت بوجدي شيء وقوف السريع وكان هو أمص صينا طليا في جورس دوني عن قريقة كدب لعين فكار الفحاء لما ساكنة علىها وحيوها هيدا علىها يعملون في البحر بضعة كشقي سنجرين اللي بدون ملك على جمشقي بضعة سيف مرة سوسوعنج التمرة سوسوعنج التو فأردت وحان دوني أنا عيبها يعني دونت عبيون عبيار صابتنا أنا محيطها وكانوا وراءهم ضد ك الدنيا صاروا وحكوا الري وهرطوا لها ملك نبقره يأخذ قطة كل صفينة عبد الله الله سبحانه آخرين جري صالح كتبه آخرين جريه لكن وقرا الشعر هو aan mashhur ahayn oo la akhriyay kareem laakin saas asoo akhriyay doon kasta oo feyo oo fiican oo qadan jiray qasban nuuxu ahay eh aha dhalimbu doon kasta oo fiican oo meesha soo marto oo hukoomo iyo magaalooyinka xog maskiin iyo ilaan badqay zakaat iskare waxa kamidaha inaa sadaqadta il fuqaraa iyo masakiin koore haaseeyo way baan baa dehan faqir ka haaseeyo de miskiin ayu ilahay subhanahu wa ta'ala qosheey ee waa lacag badan bay laga ka فكان ذل وخضر وخدر ضد مساكينها إسكارها يعمرون في البحر بضي كرشقي فنجلا فعنته عن ذا أنا عيبها دون تان أبيو أن عبلي إلى أوكار وفجى قرب وقفجي وكان وراءهم إلى أمرك بأن صاف صميم وخيل ذا وكان وراءهم وراء وحار وقذ عرقلة هرية جدار لول لو لو ورست معه وهدر وراء نتبلان لبى لبيجي لكن هالقن حتى وحار سقوفقي أنا فرت هايو وده واحد جاني ماشي يكتم الماء وماشي أسعة وكان وراهم وحاكوه ريه وحاكوه ريكجري ملك بقر وظالمه يأخذ قاسة كل سفينة تنبا غصبا دونك سوف تنحا وحيب لهين وقال نحوه وامل غلام ويالك وإلا انكوش ومالحقوه ويالكو فكان أبواه وحي أحايا مؤمنين ويدي أبي لبا مؤمن بأحايم فخشينا وحن كبغنا أن يرهيقهما إنه قحن بار تغيانا قوة يو كفرن قال ee sidee sidee ku qoqaan oo ku gaaloobeen baan ka baqnay sababta wiilka yar inuu maashay fadiga in ay gaalan noqdaan ee waxa qodob wiilkiin la direeyo oo la markaas oo inta muddo aad buu aad ا وعبد الله بن عباس غير كيدان انه قال لي مره قال لي موسى كرع الحنجاييل درس مره قال لي مكفير ومره قال لك حكا فصيله يبى وروحا صا بدرت وها لغا ربا انه قدر الله سبحانه وتعالى فكل صان او اوغاد وروح الله قدورى انه خير يهي او و هي اسو جولا وسان ا مره انه خير يهي او و كان الله ان تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم واحد جعشه بشرته او واحد نعرف صاحب خير كوجره صادرت وفِي الله كقدر وين أثر على أثره لكم نقطة ووقدر سبحانه وتعالى ما يسمى قالوا كذب الله يصعب وقولنا لا أبيه يد هذا كذب كذبهم جوارب وفِي الله سبحانه وتعالى سيئين محسرين تضاهن أو نقطة جوارب صالحه وين نقسمون بدل كي يمركم يسووا الغلام ويله فكان أبوه وحياة عين رواض مؤمنين بأعياه فخشينا خضر بعده ينبيله موسى كله ان يرقب مادة مركوا قنع يوم لندون اللي وكان وحن هذا الاستماع سير سير مركوا في السماء يسوع للروح علم له وكاس وحميج زميج جرنا يه وحرر وعنا ترى هذا مثل هذا كل جبتير مدرله كل جت كير برضو هذا مثل داني هي صبنة دون تدان لقاطية هو عرف الله دون تنا بي وحق الجنة كير برضو ربع ربع من markeeda ay wana wax ay i sheegeen wuxuu ogeysiiyey waana qulama fa kaan abawaa mu'minat fa qashina waxan ka baqnay wiin aan riiqo huma inuu ku xambaaro tagyana ina ay qaqaan markuu isoo qaqo oo kibir oo gaal noqdo in ayawna saasa ku kuufra inuu faham baaro fa aradnaa وا قربه ذو رحمن حق الحريص وحط ايجا لأن كان قال بها قال كنا بار, بار ما هي ايجا بار هو اوغن حريص بدن حق الدم بي اذا او هي تصعد الى الله وسو هذه الرجوع الريب ربهم خيرا من ويلك وقت خير بدن زكاه حق الطهران ويل طاهرهم دم بي هي وحا قال نقول واقربه رحمن حق الحريص والي كن حريصنا اوغن ذول وامل الجداد كي وند بيو فكان لغلامين برا لاول البراء يتيمين وابانهم وفي المدينة تم جاء حدا قصب وكانت تحت وحجر كووس جيري جير داويه كنزن كيد الله ولله وكان ابوهما صالح ابونا وحاني وناكسو وصالح اهل خير فعرض طب كهربجاو وحوت ضاني نبي له موسو ان يبلغ لبل ويين غايران اش دومي ان قن غايران يعني غايران اغاون ويي لاغاون كركو قن ina intay weynaadaan oo ay xog iyo shan oo ka mal koodi ku tacsarfaan oo say saasu ilaahi doona wi yastaqriga رحمة la subhaan billahi doonay kandooma kaydka halka uu ugu jiray rahmatan xariif darta oo min rabbika wiilaysaa u yeelay subhaanahu ta'ala wama fa'altu 'an خيار an waxaan وأن doontii iyo wiilka aan dilay ee gurigaan toosiyo arantay la ذلك التأويل ما شاي فسر كيوي لم تصدق لم تصدق على نقودين عليه فيه الصبر هنا تقصب مركب وكانت تحته كنز لهم ما صرنته لو رفصر بيكو فصر يموي وعلى جديد أقواجي هورانا ده سندك هورانا شاكنا هذا يعرجي كميله جرانا يمشي عن كشاكنا وعلماء كشاكان كنزي جال احزو سمجنا ده سندك هورانا شاكنا mal bal logo faderay oo deeska ka moqato way laakiin xadiith baa jiray rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo wariyay saaxiiga ka wariyay uu yaabaday wariyayna shaqaal badzar الله uu rasuul sallallahu alayhi wa sallam yiri waxa ahaalo dehed iyada sabab iskudhi jiraha waxana ku qoray inii rasuul sallallahu alayhi wa sallam ajis kullaman ay la yaabay qaddar ka rooyn soo u dboonayo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qaddaray in uu iman ayu wuxuu saqdaray in uu imanay ruux sida uu u dhiboonayo waxa kala ku qara eegyitu liman dhakar anara liman yadhha la la yaabay ruux nar qososan uu qasliyo oo qaslo go iman kar hada salaf keenay inta abdul hajjar markuu ka warwayninkaas wuxuu yiri ee markuu dhintay illa intii laga aasay inta waa qosleyo waajibtu aya ku qoray liman ayqana bil mauti kayfay farxaa ruuhal mauti yaqinsan sida uu farxayo farxad wasartoo hadalada waaweyn ee xikmadda ayaa ku qoraa saasa suur ma marka dewa maalood loo xiwuuxu haadaha buuxa gabi gii subah daal kana dewa xaraawi loo xdano dahar oo de labadoodu way isku daneeyeen dad culimada maal ka tiri isagoo maal ka soo dhahbaha bacdan ah daladaas ajaayib soo xigmadaha ayaa ku qoraw guriga waxa ku ku dhimay oo ku baafay ilahay halka lagu waayay keen ay روح الصالح إلهي سبحانه وتعالى إل ميزوق إلى اليوم والصلاح والروح ونقيه أياه بسم سبحانه وتعالى إل ما هذا هو ونقيه لذي مدنه أو ونقيه لذي أباد سلحي سي ونقيسي أيوه بسم وتعالى ويرش كوب البالين وكان أبوه صالحا فعند ربك وصوت ضان ربك أن يبلغ هنا اللي بدأ بالجارة أشدهما حقه هنا العقل واضي حقه لما يسترموه أي طان جارة ويستخرجه جا ملكي ووينانا اللي صباحان كالذومار كيتكالك القجرة رحمة النحرية زبتا بإلهي صلاة وضونا ومن ربك ربك حجزة كأهز وما فعلتوه أنو عن عمره أنو أمر كيكو مصمين ويحن أنساني يقول لن أصبب الله الدون دي إيوويلك أندي لي وك أنا اه أرهمك إما عيني إلهي kasi wa wixii aad tuu tiisheen weeyay oo u soo biri weeyay marka waa halkeedii ku qalbtegay weesaanu ka kasakada halkanka bilaabane Ilaahay wixii wa ta'ala oo kan hore u soo maray oo niman quraaysha wakuu yahuuda u tagay oo waxay dhahan ee kawar tan nabi sallallahu alayhi wa sallam ninka asanaga soo baxay ninka ahlul kitaabaha kawarramay saalo weydiyay ama waxa ويليل تانيير اوواه ورصايي نونكا ويدي هادو ايدين كجوابا وامنوي نن ادونك دن مشرقيه مغربا سا اوتواصي استغنا ويدي وهي كجواب بشوف إن إيش راجا يوافقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يستقبلنهم إن بعض بقول قد هي آدم مكؤم رجوع كذب أيها الناس سبحان الله تعالى إن تبغوا قرنه ويسألونك عين الره وفراء وانقصوا من رأي الله ذلك كان عادة ويسألونك وحيك السؤال يا نبيه إن حمل عند القرناء أفر ن اللي لونا المسلمين هاي اللي لونا الجهلاء هاي بعدين أفر تبو كميت هذا القرناء نقولها للسمام بكميت هاي sabaysha حتى shaambara iyo quraan jaday oo inaan soo dhab ku la hadal kooda garan jirayna waxa uu hukumaa inuu dadka garanay walaal calana gaalaha haye oo namruudiyo guftana saf labaasay kalaayeen bay uumadaba weesalunaka waxa ay su'aalaha halkaa ku dhufteen geyska ayu dhantay ilaa ay baa soo noortay marroobay geyski kale ku dhufteen wu dhantay ay baa soo noortay markaas Ilaahay doortay khayr isoo sheegay laba jeer dileeno Ilaahay subhana wa ta'ala ugu dooleeyay laba jeer فأطلوا وان اخريعي عليكم دوشين منو ذا القرنان حق يسا وركي واركي سيما دين اخريعي انا امامو وقالي مكننا وان مكننا وقعانتا نقل الوال في الارض دول كو اردان من كل شيء شيء الارتها صلاوان وضاده امار الهو شايق كصف شايق الارتها وضاده امار عمر ايه اللي سيبي عليه سبحانه وتعالى الدون كو ا فأطبعه وتفرعي سبعه وده قارب حتى إذا بلق مركب جاري مغرب الشمس قره الله ماشي قل وجدها ووهري فقره يو الله عيسى في عين إلا حياة حمئة ملوك الملوء دورها أي قره ده كده عيسى قره ماشي قره الله كده عيسى ماشي كده صد حض ووهري عندها قره الله أكتد قوما قالوا كهلي قلنا وحاني لي يا ذا القرنين ذا القرنين يخترك الدورو، إما أنت عديبة، دكت كأنا على برض بابيس، قال يا حين، وإما أنت تقيده، أنا بيا له، فيه ليه نحث فشنا بدو نعكسه، قريب فودكني، عن وكحبك لا الله ما، أما ترتر وجاله، أما أنت سكع فيه، قلباك لا دور الا خيارا لبا النبي عليه الصلاه والسلام ان انت عذبه ان انت ليس واما فيه من التحول كير التفصل قال وحيد القرنين أما من روحه بلما وقال اسلامه واي فسوف يذمن عذبه عذابه ثم يرد الى ربه الى ربه في سفيع ادبه اخر العذاب يا مركي ادونكم كنكم علمون بالله عذاب النكر عذاب عاد يا اذن وي واما من عمل روحه سمي فتو اسكفني ودعوه دينته لو أن الدليل مركز إلهي سبحانه وتعالى على في آخره عذابي وأما من أمر كيل إلهي فمئي وعمل صالحا عمل ونافسهم سامي فلو حويله يزهان الفسنة أبع المرض ونكسم جلها والجناة بدون كنوع الدينية وإلهي أنت وقد ربنا لنا إياه آه خان الجمل يهمني فلو جزاء الفسنة أبع المرض ونكسم جلها وسنقول له وأليوان بعنا وهذا القرين من أمرنا أمر كنوع يسر الخلاص أمر كنوع دمبا الخلاص سوا واحد بيجوف فيها سانة غفوةين، أو واحد بقىها وبنقول لها يا ووهانين، ثم أتباع الصلاة وضو هدنا التعذيب، دون كسو ماشوا هدنا تجدي، ما البؤالة وضو ماي، حتى أسباطي أردن هي ماشوا الحلو جاري الحالي. حتى إذا بلق مرك جاري، ما ضل عشمس، مر كارم بيت تيجي قرحة وجدها قرحة دي بقولهاي، تطلع على قوم لم نجعل ان اي لهم ذكر من دونها قراره قيا فكرا وحده كاستوري جيد مجرو او غري مجرو وحو يلاته لو قرح كنول قرح دي ايغا اسكو بانا نعمه الله سبحانه نعونك الله ولينا في السنين كو هذا القراره بينا كغلاين ويل ا بوران كغلاي wana ya farax soo damaan doorko booramari oo geedamari oo guri laga wasan karo oo kaagu musariintii markay ka waraafaydeen dul wuxuu ah oo la dhismo qabaneen yu geedna ilahay هذا إن كان مرتبه يوصل به الجيران مركنه لا ينجيهم. لأن بينيادم كله وبيدد بينيادم. ما الجن يوحك على منا ودد بينيادم. وبينيادم ويوضح الحكمين. مركن ما لهم قاربي هذا كله هجران. بدة. هذا نورين. قبل ما سيرنتك من أنا وحيد بهن. للك أيجح لهم. ما يبر ملع ay in ka markaso daxjay ilaantun subhanahu wa ta'ala khalqihi tadadad dunkum oo ka ilaayeen oo ruuxa wax ba u qorradu ku caalayti keri aduu joow wax badan ba ka ba ما دل على شمل القرع وماشل كسر بحدا وجدتها قرعة دي وها لي تضل عيدها يسا على قوم قرط ضر ضي كسر لرئيسه لم يجعل أن يقول للهم ضلكا من دون قراعة ضر ااا صقلة صدر واحد قرعة كعري ملك إيه قرعة واحد حي ملك قرعة ييجي تصل وصل بعد ومسألة هاي شغنا استجد ضلكه لينسي لا يروح لأوفده يحاول ضلكا dad koray a boqor ka reebay ciidamo baan u diray markaas ay qoraxdi wada dhameysto isla dhulka oo dhawa wada lafo markaas ay ku baabay bayde boqoraha ku wada gudub kalaa ama amru kalaa lika sa an hadna waan qobnay bima waxa waxa سوى وحق ومأي سوى يالي يوردن إلهي سبحانه وتعالى وحيري عينا وقد حدنا وانكم نبمال اثنين واحد القرنية الكيسى خبرا ثم اتبع السلام حدنا جاركا وقاليو وإلهي سبحانه وتعالى اوفل الماء وكسر الطريق موضضي الله امر الهابو إلهي تصي حتى إذا بلط منكو جاري بين السدين اللودي السد دحوات هدي وماشا اللقودين توقوكال هدي, هدي هدي اللقودين اللقودين وحقلها فهو بروضا كارين يرلهي مركوا قارئ سد قود إلى بلاغ مركوا قارئ بين السدين بروض دحر الله وقرطا يرلهي وجدوه من دونهما سدين كي سرقلوا قوما انقلوا كهلي لا يكادون أنوا لواين يفطهون هنا سامان قولا هذا هذا البعث هنا أيها الكهو كتب يا عجائبه أركوه أدون كدوم بوله وصحروا مرضا مالقلي كوي وكاسو أركان فراحة وحكي عينينا إلهي وسبني يجي القرآن إلهي بمركب صاح قلنا والله يسماه سبحانه وتعالى ضدكن هي وحيف فهمية من مال هذا الباط فهمية لكن يستني إلهي ووفده والله الله يارب هذا كذب جراني تلاميذ سليمان وائل إنشاء الله القرآن جل هذا الكذب يشم برها يوشق حتى إذا بلغ بين السدين لواح البراد مركو جاء محاضر وجد أول حريق من دونه ما سخر الله طوم لا يكدون عن الدوائن يفقهون إن سامن قارن قارو مركز سقوف هم وليه وجود طلقة سب وحكم ياتوس سامي قارو في ذهن يهذا القرمئي ذا القرمئي إن يأجوج ومأجوج قرارات تراب بضم ومجع عارضه من علمكه وفسدون في الأرض كل كفساديني مركز صوب حانت إلى ولا سديني بورهنا حاجة كي ينتبورة مر مركز الدجان بيوحى هلا نرد ما يوم وقول رسولك إنه هو الرميه أخرز يوم كصاب حدان آه laa kemaasood day kaana waal laawday markaas ay duleerayaan dhanaan xaga kala adduun baxdan anta qiyaamada iyo waqti ilahay u soo dayn la heli garayeen beri baan federal ka arkanba waxay dhahan beri baan inta habeeriyo no maashi daran roo ugu halageyo shaam ku taalo qaybtu horaa dhamaysan markaa qaybtu daamada ayay u bedelayeen meeshan wada dadka badban soo abeyka wax markay ka la nagsroobay ku siidayo dulkii ku marka waad dad aad u kar badan waalkaas ay ku awoodeen oo in ka fiirnaa markii fasilay wuxuu yiri ee boqorkii amaninki khalifa ka waran uga waran ee waaq markay soo تركيا dhulka soo aha iyo nasha turki hadda ka hadlay mar ca loo wixiyay iyaga markay halka lagu oday qaybta xagga ka joogtay wax ka hartaydeen kuwi 13 badana xagga markaa lagu wixiyo wasaaraha ay ka tan faa laga tagayeen summa asba'a sarawan min وضع هذا البتامي قالوا وحي له ياد القرنين إن يأجوج ومعجوج مفسدون في الأرض لولقناه فساديا حضن مر صوبهان خلف كلك كسر الدكان ذي حقه في ذكينه وحي خرابيا ملا وادت كذبضه حتى لو ما يصنع فلن تعلم خوي الله لك عديك خارج أجنم قصين أجنم نجاق قانع على أن على وشرد من قلب قريص على أنتج على أذيله وحول بقوفي هذي يشوف baynaana annaga taxanada iyo waq baynahum nimankaa ee yajuu jowu waxa daxooda saddan iyo halqaan naga oodow meesha labada boordo u dhaxaysay erbay kasoo deganay halka managa oodayso oo u jira macusin qar wuxuu iisoo dil qirmay ma ma kanni fi وعندما يكون هناك ما يكون هناك وعندما يكون هناك وعندما يكون هناك بقوة الحب الحب السيد أجعل وانيلي بينكم داحدين إياه وبينهم ردمن وانأود إياه ما أشياء ليكسر دقان أي أنك ردمن أود يا وجفل آتوني هي كان زبري الحديث برتا كيرا البابان برتا طاجر ديسان إياه كان حتى إذا سأواه بين الدفين الواضي بروضح الله وماشي يريد وكارنة إذا مركب برت اللي اكتشفه الأولي بورا هذا الكوارد اللي جاي حتى إذا جعل النار مثلاً وجد ضبنا غطى في آس كان أفرق عن شبه عليه هذا الضب كان دشيسة قطرة actualu jabal alhadid birf gobanikan hatta idaa sawaq markusan bayna sadafin labadi borod dhaxooda markusan maashii yaraydo u dhaxayti u boorti leekeyti qaalawri an fuxo hori mar afuf oo dab ka shig kushid hatta idaa marku qeyal ridman e marku ka birti markay xurta naar noqoto dab noqoto qaalaha dabkan فمصدعوا عليه يجود ما يجود كي هل كان تكسل دجان دث كبابينجر فمصدعوا من أن يذهبوا كر قصة كرام ومضدعوا ما عودي له سدجي النقطة دي من الدليرين كرام كرنا كوسد ديك كرام أو وحي نقطة البران لكرك كرام آلي عادوا على وحني ذا القناين هذا كان رحم صن صبر ضد كسائرين إلهي كأول فإذا جاء مركوه من أدو وعده ربي حربي يوهي سو قيامه وأيسه ماذا جعله الذكاء وبربرنا يا إلهي صدق المشا ندقوه هي بوران إلهي بربرنا قال هن صدقي وبربرنا يا إلهي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أنت إضهان في الدنيا يا إلهي مكا ساكو بربريني. وكان وعده ربي حقا فيه. إلهي يوهي سي يوهي بلنقاضين هو حق هذا رحمة وحان يي سمي وا رحمه من رب ذل قنائد ادرك لحظه وان عارف الهي حج سكتي فإذا جاء وعد الرب مرق الربي وعد جيسي يماده ايي و هي سي, سي الهي مقدر اني داكاي جعله أن بربر وكان وعد الرب حق وتركنا ابو اليوم والقيامه وان كذا غنا بعدا ودك بركود يومئذ المالنكا يموجي سوغل يفي بعد يودق ساسم خغل يوبي وصبح غلا وان فقا ولا فصور صور كبالا فجمعناهم وان صورنا بك جمعا صورورين وعرضنا وان سو بندغني جهنمه يومئذ المالنكا للكا دين بان سو بندغني عرضنا سو جهنم جهنمه با دشه لاكينيا ددكي ولتسيا يوساي سكوني سو لاحين لي الذين هو يكون جهنم دشة للجينة يقولون كانت كان عيون من رهود في غذاء طبع حق ويقضى والله حق ما تكير عن ذكر إنسان أو غران كي آخرية أو إجرسان إن رهود والله وكانوا فيها لا يصدعونه صمعا هو المقد أودي إن حق مغران من أركي كن حقا من كفار في يه النار تلوب من دجا للجينة يبوه عليه سبحانه وآكل سفله وعالي كانوا عيون في غذاء عنده هذا والدبلين عندك حس كي وجهك لو الشرق وصمانة وأفرهية ويرك لكن حق ما أرق يوم وكانوا حقيقة يوم بالي لا يصدقونه صرنا كويان وود المقام حق ما غلط أفحسيه ما الذين كفروا كوجلبي أن يتخذوا هنا يشان عباديا من دون هنيك صبغلي أو يأين ويرك كرتان ما مرئين أن يتحسحه طرقي إن أعتدنا ونزيارني. للكافرين مدين لي إيه إيه جهنم للكافرين الجاردة نزل المرتقالهم جهنم ولهو مرتقال يأذل ذل جئين يأجوا هذا لا أن يجوا قت حسب الذين كفروا موحين مذن ه من دون إن أستدعنا جهنم والكافرين نزل قل وحات هذا هل نبيكم صدقوا قال ما ما إذا نكورنا بل خسرنا قوة وخسر ربنا أعمال حق عمل الذين وافقوا قوة وخسر ربنا حق عمل ضلص عليهم عمل قاضي وبريء وردمي في الحياة الدنيا نرشدكم كبري وهم يجعون يحسبون وحيسون ما ين ين أنهم يحسون إني هجدينا حق عمل كون قوة يقوى وخسر ربنا ثم لاين الخير لي وجنرش نار يوم منكرس عرش إلهي سبحانه وتعالى يسأنو شقيسنا يوم مكرس عرش نصول كأنه الرعصين السماء مركزه شيطان رعصين هاي آخرين إلهي أكتر سحوية ألم بومرين و جنهه يجلي و سناربه و روح أسره و تخص يا ربنا ماليه سبحانه وتعالى قل هل عمالا ربنا عملك في الحاج و سيستمينيين و دن قدون كنو كبريه و كبابايل و هم يحسبون و سيستان قراة قوات الذين وقوي كفروا كفراء لعيات ربهم والقائ يلكون كفراء إلى عيات الكفراء أن يلقوا الميعان بإلقاء ديدن فحبت الدوابر تي أعمال عمليات قوى فلا نقيم احتاجين منه اللهم إياك يوم القيامة وزنا ميزامي لا تكوا الميزامي وعثد السير حديث الرسول أيضا كفّر السلي. وشو حبة الميزامي عمل حبة الميزامي وحديث كأيام المخلصين سكوير الرسول صلى الله عليه وسلم وحوليري و ايضا انما كان وسو تريشدي وخا لكنه ما له بقيامته رو عادي اذن تام ضناه هو عب تام ضناه هو وين انضمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزن عند الله جناح بعوض إلهي اكتي سمكه لا تغو ميزان كي سنلق. لا كان ما هي كان عقربك كان عقربك هذيك فذا صار استا وسا وينان واستعن تام ضناه كذا صار كان على قربك الاسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان قريو فان يقيم الله, عليه وسلم. الله, عليه وسلم. فلأ نقيم الله يوم القيامه وجه طاع الله إيوه خير كبا وحتراء على إسكا إيوه بوريد وحمطر تول عبد الله رضي الله عنه وحوارهن قادب وموا معلم و جيد كرس الإمام البخاري بكوري المفرد كيس مركزه جيد عليه وكسو جورنا يمر مركز, مركز الدواير باللبيسي الساعة تل أدمورور لب مخس على وقسى المخس وقسى هم ويا رسول الله بنكورة أرتاي اللبيسي قيام الله ويكقص لنا يان بور تاوي متدهاوي رسول صلى الله عليه وسلم الغار لبنان ku wanaagow wa weynay cunitaan badan agitaan badan kana caba ku islaam ku jira subhanahu wa ta'ala garabke ulai ka hadina kafaru bi ayati rabbihi wal liqa'i sahabu al a'malu fala nuqim lahum yawm al qiyamati wazn mizan bima qawanayam wa hi mizan ka lam nuqanayan malaytin agalku ay ka cusaa tii mizan buure ara isma والتخذوا حكمة سنت آياتي آياتها ورسوله يا رسوله زوجا جهجج آياتكم كوججج رسولكم كوججج إن الذين آمنوا كواه يا رسولك إيه كم كتاب كيسة وعمل الصالحات أعمش وناكثين سمين كانا ظلهم وحوها هاتين جنة الفردوس سبأ نزل المرتق أبو هاتم سكوا هره لغو مرتقان إلهي سبحانه وتعالى في الله عز وجل صلوات وإيمانه عمل صالح جنات الفردوس نزل يا سيدي وساع مرت تقاضوا حول ولو مرت و فيها جناده بحيال لا يبقون ما طلب بيان انها جناده حقه لا حولني كوريغان بدون كن روحه وكان مشو حتى أو من ان برنجو تو وكاسه مشو سبحانه وتعالى ما هو ما ما فينا انشاء الله روحه مويناني مع جس يوحى صرناش مطل مجا جون يوم ما هو لا يبغون عنه حوارا الله سبحانه وتعالى ويكو ريان هالدنيا مطل بيان المشهد اللي جو ريجيو قول وحات هذا لو كان البحر برضه هالضي هالله مدة قد هالضي قط وهالله لكلمات ربي هذه كلمات يس لنتي ذا البحر برضه ودمارش كوار الهو جذها نقلم أنا يوم خلها يهلاه يوصل عبور لنتي ذا البحر برضه دم الله قبل ان تنفد انت قمانكور كلمات ربه ربه كلمات كيف ولو جينا عن رنمان بمثله بضهم لا يالك والله مظهر ما جدا اوزي هذا هي كلمات كي سببت ربديه سبحانه وتعالى قال له وفيني جهدي انت جيد الهي أبو رجعتك القرم وانت الهي بض أبوضي رجعتك القط ومرك الهي هذا ليس الله دونه إلا وضطره كله اللي ان كتابه سلا صومه وماله وماله وماله وماله وماله أول ده, ده الإنسان لا هو ده ما يصيره. أله في وحيد جيل bad ده ما له. وحيد بقى هيد هو ده ما له هذا. كل هذا كوسا ضر. هذا اللي كلمات كده يصير بنيه سبحانه وتعالى. صدرت وكيف خارج؟ قالوا ترابا. كل شيء هسه صور صلوات الله سبحانه وتعالى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد الكلمات. أنت إن لا بقوله إن رضي الله عنه. مسلم وأكيد كرسولك هو كتير قبل يسى أو إنت سميت كميس مركزه وصلنا على وقت الضمبوه يلا أذكر خير سكتر رسول الله صلى الله عليه وسلم مركزه خطا يلا صديه هلك وفر كارخرين مركزه وفيه إلا وقت ما كارب الخيره أنا آخر كلمات بنصدق جاك قعلي واحد منثور الله الذي ليس مزام آخر الله عليه وسلم مركزه الله والحمد ilaaiban al-dahan ishowan qudariya xamdigiisa intee bu nadan yaa dadka khalqi mahluuq isintu leeyin leeyo mahluuq ilaah intee leeyo wa kaseb ga maru dadka khalq wariidan nafsii ilaahi raali ahaan shaha nafsii isintu leeyo ilaahi rubiis yado qurallay kale intee danyin aadi حال قدير أمشرين كان أو بناء بلي إنت سلا كان الواحد مخلوقه نسيوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومداد الكلمات الكلمات انت اللي ينلاك نزهين آه آه كلمات كلمات كيس إنت إلا ينلقي به نذين أيه آه كلمات بناهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع كلمات كإلهي ووحي الله تربضه قل لو كان البحر مدادا للكلمات ترب هذاي كلمات تربي برضه قد الوقف لنا في البحر وعلى له قبل أن تنفذ هناك كلمات ربي أنت الكلمات في إله وريدا ما نبلي على ما لنا ووجينا بمثل مدد بله أنت اللي يجينك أو الديالا بمقصو الضرق هذا إنما أنا أنو بشر من بان فين أعلم بانه أو مثلك من حج من أعلم من ذين كوا قراء ما رقمي ما أقرأك ما يمن وحانا هي وبنعان يوحالك متى سنلاع رها ولا يحيط لا يبص خاص يقو رمي وذين أنما إلهكم إله وحدي أنما إلهكم معقود كين إله واحد معقود كين يليها متكليه متكليه من العلالة فمن رحيه كان هذا يرجو متكبقي يرجو مثل الجيني لقاء هبه رجل يرجو ما هي القرآن فلقاء ركود فسر بواسره مثل غفصر فمن كان يرجو يخاف أو يرجو مت... رباه إله يجنب الرجيني لقاء هبه رجل فليعمل فلا عملا صالحا عمل ولا أكسا ولا يختلف يوسف نلوي ذاكين بعبادة ربي عباسة انتو ربي عبادة أحد. أنتوا عملوا أنا سنصمي هذان اسكيلاريا فيا يسمعوه. ربي بعبادة ربي ذا عمل عملك أنتوا هقعدجو. هذان اسم قشين هذوا واحد واحد لمغرية هاي. يوسف إدنا يوسف هذوا يروح واحد واحد لعرقوب. روح إلهي سبحانه وتعالى ولقوا المي كعسانا. إلهي لكل المي روح الرجالين. بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاب صورة مريم و مكيب صورة مككشودا كميتها ذكر رب... رحمة ربك عبده ذكريه هذا كان ذكره رحمة ربك ربك أن حيث يسفسك ذوي عبده وحصي ذكريه إذ وقتك ناداء الرواضي الذكريه ربه ربك نداء طوال خاطئا وقصون مالك الدعاء لقصون طيب لأخلاص يقول له ذي تعدرته قال الله سبحانه وتعالى وكل معنى وحيه الوحيه كذي خسرنا ولاي أبري ربي ربي اليوم مني أناك وهنا وحاظ ضعيفي العظم <سؤال> الله فيه مني حاجة يقلا فيه ويدضعف أنا الطغبان نقضي الله فيه واشتعل الرأس ما هنا ووهري شيئا أخر الله وهري إر أيقبر سنتوك وادت قوي الله فيه ويدجلعن ما ولم أكن خير وما هين بالدعاء كربي أبري الله بالدعاء كبري ربي ربي ربي شقيا مذ من ما نهنجي aggad du'aala iyo ijaabtaanka ku ayaan daran ma hanjire wadiyir inji marka wax ku waydiis taas ilaahay isagu baabbiyeey ilaahay subhanahu wa ta'ala wa la in laysu dile marka baraysha wa in al qashood oo oomiis ka kaanto oo وانا انه وففته وانه وعبسانه يا الموارية قرأو الله نحفسان من وراءه قداشا لما كان بنتانه دووين هذا وهو كمل حي كله عره الله ري والله فايق ويت العنوي بابان وضغب النقضي فانا مالك اوبقى يا حداد الميسي ويته خفت الموارية قرأو الله من وراءه قداشا وكانت تمرع في خواهين تهيدنا وحيث حاقنا من انه بالنوي فهب لي الهي والأوالي كرتانه انت اللي هو الضغبين او جلعي و حتى عوانك ينام حق ودأ يجو حلقتك و او تماغي جساء النقدان و او انت اذا يا سيدنا مدوين و حتى ناولي قدر فهب الاله يو بيه من اللي الدونك اكثر الولية اله يو حديقه بيه اكثر الولية و ولد الهو المائس و الهو الولي احواني صالح يارثني كاسا يدح على حق الدين توي الانبياء لا معد حلقه رسول صلى الله نحن من عاش الانبياء لا نورد ما تركناه سلاقه يا رسول صلى الله عليه وسلم ويا ريس ودا حلم يعقوب يعقوب يدك في دخل وجعل لا يقتل وجعله خير رب يا هبه هذه القضيه من الوالفه هذه الله صالحك انت حتى وانت علم بسال ودعي سو والله لا اله هو وختي عني ايبهيرتو في ام بيد ولا حي سبحانه وتعالى ابن كتاب دي دعاده بسم الله ayda waxaa samaynayoo mujayluu iri awr intee waxa qoola sagayaa walo iyo xulug xiliyeyo ma xileeriib ibtisoo galinaya adigana meeshii aad galisay waxay markaas ilmuhi wuxuu noqonayaa mid aad wadaagtaan marka wayna marka ilaahay kbarido inuu salee kaaga dhig ee isoo wada jiray waayay ilaahay barada يا زكريا مركيه إلى يواجه بسمحنا وسيا زكريا زكريا إن عنا ونباشره عن قووب الشرائع بغلام ويل اسمه مرجعي صحيح يا لم نجعل له ما نجير له ويل ك عن قصينا منه من قبره ريم صميما ما نكذب مثل مرجعه ريم ما نوجيه مرجعه ريم له ربده حلو اسأله جهريح ما أدبل ربده حاوي أم بيضة معين للنبي الرسول فيله لا يبغى مرحبا لم يكن أعلم بحي ويسأل كهر يا مجر مبالي سبحانه وتعالى ويسأل كثيرا ويسأل كثيرا قال وحيوه نبيله ربي يا ربي ربي يا ربي فرح درتي أنه يكون لي ويسأل كي مرحب فرحاتها أنه يكون لي سابر وقهانيا ولا من وي وكانت والحال كانت هذه المرأة عاقرة منها ويسأل كذلك وقد بلغت أنا بنوين جالي منال كباري حاجة وين إنك عسيا نمشي وبتدم بيسي دقن ماذا نمشي وبتدم بيسي بنجاري سبحان الله قوي ليج العيش وعرض مدهي كل ولا عرض والمدن قبل الجري رخيص أي الجعان وحتى وينك ما بيعادي كرسال مركب المهرجي وأبي هيا إلى إنه أفضل وقاس بري وحوي فرح درتي وسوي قد بلوك من الكرعيثيا وحان جالده يماشي وقدم بيسيون للداشة الكريم ضغنه وضيونه قاد بلوه ويناد قال علمه كذلك سلاسه قال ربك الامر كذلك سلاسه قال ربك الرب قال سلاسه يريوي هو يساوه عليا وويل كاسه هو يساوه عليا الدش هيدا هايين هو كوزي هايو انا نويل كسه يعدق وصات شاكته هو انت ضدرين وهذا نحور يتعذقنا عاد أولي تعيين إن العلم كسيء وأي فضارين كنا وثاء أنكوا شجبوه لي ثم هن وتعال الأمر وكذا تسؤلي أرنك وثاء قالوا تقولي ربك رب دجا هو ويلك أنكسينا يمجر عالنو على يهين وقد خلاك فك فريض قواعبوري وانقابور من قبل فري ولم تقول حال لم تكشين عن جرم وحين جرين إياه عليك هو وإن الله هارطه أن قتني أندرني كلا ولا أقول بهدوء أتكانه كأتكان له لو حنجرين هينسين تزعل من هذي وجرت إيا لي ثم أنا وتع عد ما يقوله كامدك صن يقوله عد ونجيمك أوري بهذة ويدوك تعادك قال وحولنا يقوله هو أنت هنا أول قادة الله تكلم الناس وأنا ضدك اللهبين ثلاث الليال صدّفها سويا حلقا مثل مايسترا هذا هو حفظ قبل وعرفتها وكلها حظل تنب إلهي كهاجو الجنة يعني على ما يستمعه سبحانه وتعالى الروح وحضوه باهر ونغضوه إلهي سونا باهر ونغضوه هذا الإلهي يحفظوه إلهي يوقو حفظنا هذا الإلهي سبحانه وتعالى إلهي يوقو حفظناه إلهي ذكري قو ايش راح وي ويلا سبحان الله وتعالى بارو ومتسوله يبهروا سو بري و ما انا هنا ولا ما كبدعي حرب شقي قد انا وسحوس وي ديله وسايي سامح له وسايي و أضع اضع اثناء قوا ما اللي جايين نسويها دمهسترن و ما ولا وين وي يبقى هذه والطمينه صراحه و يا وقت لكن حلقه بنيانا والله هذ لها ويتهي تجوجي فخرج قوة بحي على قومي قردي سب قصب بحي من المحراء وقصب بحي ماشي كنت كنت إمامك فوقها فهو حاول الشعر إليه يجح جودة أن صدفه نزلها إليه بكرة يو عشين إليه فزكي سيتسلح بكرة جل كواري يو عشين جل كذب ساس أيو الشعر أهم كيو لا أحد لكيسه واجو سير على مدي بهلك بهلك ويسيو عشنا القوم من اللي جاي منك هذا وترجيك الشعر أن صباحه بكرة نواعشي يا يحيى ويل كمرك واحد بشيود ويل كبويه سبحان الله تعالى عمتي يا يحيى خذ الكتاب كتابك قال بقوة كتابك ثوراتها قال بره قع أنفلك بقوة بجد وحزم سج أانا ضبها كتابه قالوا الله سبحانه وتعالى بقوة حب من حيثها وحوي قرر الكتاب قعان الفلكي الكيس كتاب كبرشة كذا بره قاع العلم قاع ما قد بره كبرشة قارد واتيناه وعليه وانسني يحي الحكم الحلو انسني الثبيه سواء سواء يربح مدني حين ما سيرنتوا ير لم لي معبورين سواء الوجه الماهر الدواء أرتقيار سوجي أنا والله يا من لكن وخا وهي وضروري بايتو عيان الجماعه يلينكار من خاصه وخا لما ما هو وحنانا بان سن نحريس امه للدنه اكثرها كاحد عبد الله بن عباس رضي الله عنه حي يصدح كلمات القران ماثان ويوا هلكن قراوه ضارتو اكرام وكولي صدح ماثان مع كامله حنان رقيم كان صمر بحال كلام تفهموا يا اواه هو كان صمر انتو ان اغلس وخرا في صمر الى ولدها فارب اواه او صورته تو ديان كصمر ايوه ايه رقيم ذا دا ان تصبحه فيو حنانها عامه ولو لكن شيء خاص لعبد الله بن بسروها في ديوان القران بلدي جرسول كان يدعي ت الله عليه معلم التاويل لو معلم الكتاب ورسوله صلى الله عليه وسلم تقي اواه ويل يا رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حاجز تغيير. مركز سوين بيع مش للآدرين. مركز زيادة دقيم نعباس. سجلات شري السفيري ثامن فيس مركز بحوث إله وصور. ساو حروف كراني. إله وكتابها أوبرو. رونا هذا الحديث صحيح حول. ويوم عمر أو بقر يا الأول من منزله لها وكذلك رسول كويري وآمن كالنيوي ومددان يساق وامس كل ولا آمن بي لكن مكسر حق قرآن كساسح نعمة ترجمة القرآن بيليج على جاني سعيده آدي آد بحر وها لأن القرآن كانت ترجمة كان, كان عربون يعبدون الملكة حنان كاسر ما لها نفهم بيكامتاي وحنان الملكة وان محارس وحنان مباسان محارس وميل الدن ان محارس بان طلب الجعسان بهاباري سبحانه وتعالى إلا يا خلقي تقون حيوان روحا نحيس لنا إلهي عمان حيصا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والزكاة بان سنه طهرنا وحو اعماشا دروطا لو مايرو ادمو بليو وكانت تقيا بالله سبحانه وتعالى فتقوا من ثلانيه ووبرا بان سنه بارئان شوبوالديه وبرنا ثاين اتقن ما كل بريو غوي ولم يكن جبه ماهن هن من الكبرياء عاصيا والسلام عليه والسلام على والسلام دشى صحة نبيك قريب يوم وصدى جاره اللقبه بنية بله وأنا حقيقة صدى هذا الجار يصف اللقبه بنية وإله سبحانه وتعالى يري قب أدعى إلهي كأوري وأدعى وإلهي صدى حاجه إلاني يوم ولد ما إن كأتصور على التعذيب وشاهدان وهل كان تفرك على مدرء كلي مسكين وترضب ويوم, ويوم يموت هل تذرون يوم فقري أيونيجي العبادر ما إن كأقبه بننا قم في القبر وتركتم مالك هذا كله إذا كان ليك صدره لا تكفروا كي جاء لكين عوالم ليك صدره وما إنك أروه قميسك زين ويوم يوموت مالك أودمني إلهي هب دعري وإلهي لا يمدعي ويوم مالك يبعث حي مالك لا سواه صار يسوى النور وقيامته مالك عليك ما صدق الله ما الموت صدق الله وقتي عليك إلهي سبحانه وتعالى ودعيه إلهي هاللارين هنا في الكتاب, الكتاب كتاب كده هي كتب الله محمد وماريا وذكرفس إذ إيه الكلبي يكفف قاتي مكانا بيكفف قاتا شرقيا ومثايك اقطع ركض وبحكش ويطلع ضد مثايكه ويكشف ضيئش فاتخذ الويس سماستي من دونهم ضد كادي حجابا من الأسر هوا عندنا أركان بسم الله إلهي كل عود فارسلنا وان بالري روحنا روحنا نذي جفيل بنود بالري فتمتلاه وسسك وري لها مريم وحشرم سوسوير بين عدنو سويًا آله وربه قرب سويًا لما من دياره كل جل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم فارسلنا مرخصي نحدها الجل فارسلنا إليها الروح أنا وأنذر فروح الندى الجميلة فتمثله ويسئك أي شيء رها يلا بشرم ويسئك أي شيء سويًا فوبشرني لما يسرن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تطيع وأنها نبألك وصل جل كل جل مرخص وحيت لا كام إن كنت هاداتها تقياً من إلهي كعب صنعي وإصبور هاداتها إلهي بن كامل من قليل قال الحبيل جبريل إنما أنا أنبه رسوله ربك ابن آذان مي حمان مره ربك أبا إسو كالدري إنه إسو دري لأعبالكي إنه كوهي بيه غلام ويله زكياً طاهره قال المريم وحيثري أنا يقول لي سابعه أهان والرياب غلام ويله ولم يمسسني والحال لم يمسسني وصلت بشر بشراً ولم ولم أكن بقية ذهنياً ميّه علم الله ومدقيمة شابوا لي وأنا ننمله أو بشر مصعباً بقية ميّه قال جفون الحويلي كذلك أبو الأمر كذلك الأمر كذلك وثلاثة أنقص شيء أنتوني قال ربك رب جو الحويلي هو ويك أنا قصير علي يجين ويك وذيه ولن أجعله waxaan ku sii nayaa inu jecel yahay inu geyelo qaynta calaamad linna si dhab ah iyo calaamad ay ku gartaan ilahay awoodiisu ilaahay ruuxa ليس كان معاينه wayo indhaha وإنه تعاله آياتنا للناس ورحمة حلوها أيام ولكا قسرنا إنا نحريف ومنا حقنا كأهدي وكان وحوء هذه ولكا سينتيز وجفيل باكوير أمرا أهرنا ومغربيا ولي الله سحقون وإلهي سحقه ماذا والله